والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما يطع عن الهوى وما يطع عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.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 فَتَمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى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 توم غآتهم أنتم وأباءكم ما أنزل الله بها ما أنزل الله به من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأحس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإثم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 يجزي الذين أسألوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الإثم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش والفواحش إلا اللّم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذآ شأكم من الأرض وإذآ أجن وإذآ أجنات في فِي أم غاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بِمَنِ يتقاء فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَنِينَهُ وَأَكْتَأَ أَعْيُنَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّأَنَّا أَلَّا أَنَّا تَذْرَوَاسِرَةٌ وَاسْمٌ أُخْرَى وَأَلَّيْسَ لِلإِنسَانِ إلَّا مَا سَعَى وَأَلَّيْسَ لِلإِنسَانِ إلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعِيَهُ سُفِيَ رَاضٌ وَأَنَّ سَعِيَهُ سُفِيَ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأوفى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَطْفَأَ وَأَشْعَلَ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِمْ نَشْأَةَ أُخْرَى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 والمؤتفكة أهوى فغشها ما غشها فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس منا من دون الله ليس دون الله كاشفا أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون